يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا وأن الباقيات الصالحات خير عند الله ثوابا وخير أملا والمراد من الآية الكريمة تنبيه الناس للعمل الصالح لئلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره الايه وقوله يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وقوله انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم وقوله وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ظلفا الا من امن وعمل صالحا الايه وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال بزينة الحياة الدنيا عما ينفعه في آخرته وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد وهو الأعمال التي ترضي الله سواء قلنا إنها الصلوات الخمس كما هو مروي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو ميسرة وعمر بن شرحبيل أو أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى هذا القول جمهور العلماء وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة والنعمال بن بشير وعائشة رضي الله عنهم قال مقيده عف الله عنه التحقيق أن الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل الصلوات الخمس والكلمات الخمس المذكورة وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله تعالى لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانيه كزينة الحياة الدنيا ولأنها أيضا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى وقوله خير ثواب تقدم معناه وقوله وخير امل أي الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنيا وأصل الأمل طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والمرد المرجع إلى الله يوم القيامة وقال بعض العلماء مرد مصدر ميمي أي وخير ردا للثواب على فاعلها فليست كأعمال الكفار التي لا ترد ثوابا على صاحبها قوله تعالى وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجبال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فلم نُغَادِرْ منهم أَحَدًا قوله وَيَوْمَ مَنْصُوبٌ بذكر مُقَدَّرًا أو بفعل القول المحذوف قبل قوله وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادًا أي قلنا لهم يوم نسير الجبال لقد جئتمونا فرادا وقول من زعم إن العامل فيه خير يعني والباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال بعيد جدا كما ترى وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن يوم القيامة يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي فتسير جباله وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيها ولا شجر ولا بناء ولا وادي ولا علم ذكره في مواضع أخرى كثيرة فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال من أماكنهما ويدكهما دكة واحدة وذلك في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الآية وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة ذكره أيضا في مواضع اخرى كقوله يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا وقوله وإذا الجبال سيرت وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الآية ثم ذكر في مواضع أخر أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية وتلين فتكون في عدم صلابتها ولينها كالعهن المنفوش وكالرمل المتهايل كقوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، وقوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش والعهن الصوف وقوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وقوله تعالى وبست الجبال بسا أي فتتت حتى صارت كالبسيسة وهي دقيق ملتوت بسم على أشهر التفسيرات ثم ذكر جل وعلا أنه يجعلها هباء وسرابا قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وقال وسيرت الجبال فكانت سرابا وبيّن في موضع آخر أن السراب عبارة عن لا شيء وهو قوله والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع الى قوله لم يجده شيئا وقوله ويوم نسير الجبال قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمر تسير الجبال بالتاء المثنات الفوقيه وفتح الياء المشدده من قوله تسير مبنيا للمفعول والجبال بالرفع نائب فاعل تسير والفاعل المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا وقرأه باقي السبعة نسير بالنون وكسر الياء المشددة مبنيا للفاعل والجبال منصوب مفعول به والنون في قوله نسير للتعظيم أيها المستمع الكريم ندع تفسير بقية الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته